وَإِن كَادُ لَا يَسْتَفُِّونَكَ مِنَ الأرضِ لِ يُخْرِدُكَ مِنهَا وَإِذَل يَلبَفُونَ خِلَ فَكَ إِللاا قللَ سَُّةَ مَْ قد أَسَلْناَا قَضلَكَ مُِّوسُلنَا وَلَا تَجدُ لِسَُّتِنَا تَحْولََا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 وإذا مسه الشر كَانَ يؤوسا قل كل, كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح وَلُِّوح مِنْ أَمْدِ رَبّ وَمَا أُوتتُم مِنَ الْغِلمِ إِلَّا قلِلَ وَل إِن شِئنَّ للَنَهَبًاَّ بِالَّذِي أَوْ حَينَ إِلَيكَثَُّ ل تَجِد ثمَُّ لا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَنَا وَكِيلَ